خطوط متقاطعة، صهرة، تقديم، موناء غرابة مستمعين الأعزاء، أهلاً بكم يا رب، اجعل عامنا هذا عاماً سعيدا على الجميع نستكمل في هذه الحلقة الخطوط المتقاطعة عن الفنانة شدية وكل المحيطين بها وإذا تحدثنا عن الفنانة شجية فقد كانت البداية الفنية لها من خلال فيلم أزهار وأشواك ثم العقل في إجازة مع الفنان محمد فوزي والذي حقق نجاحا كبيرا ليستعين بها بعد ذلك في أعمال أخرى عديدة كانت أيضا ناجحة منها الزوج السبعة صحبة الملاليم بنات حواء كونت الفنانة شدية ثنائيات مع كمال الشناوي ومع عماد حمدي وكذلك مع صلاح ذو الفقار من أشهر أفلامها نذكر ليلة العيد ليلة الحنة ساعة القلبك الستات ما يعرفوش يجدبو أنا وحبيبي الهوى ملوش دوى بشرة خير وطبعا المرأة المجهولة اللص والكلاب شيء من الخوف كرامة زوجتي عفريت مراتي مراتي مدير عام وأضواء المدينة والعديد والعديد من الأعمال الناجحة التي صنعت الأسطورة شدية علي أمير، أغا، بنت أخت الفنانة الرحلة الجميلة شجيا، بنت أختها سعاد. سعاد. خلينا نعرف كده الألوان اللي كانت بتحبها حتى في اللبس، في خروجها، اللي كانت بتهتم دي، اللي زعلها، اللي بصدها. يعني خلينا نعرف كل الجوانب اللي المستمع ما يعرفوش عنها. بس هي تحب اللون البنفسجي جدا يعني كل اللي بسهر بنفسك في بنفسك ما أعرف شيء يا شو يو تقولي ما شكل بنفسك عمرك ما قلت لها بقى ولا طنت ولا لا لا لا. كانت لا لها ما شو شو على طول على طول شو شو خلاص يعني آه. أنا ما حاولها طنت ما كانش حد بيجي نجاك حاسين انها من نوكو كذا طبعا طبعا آه. كنت بحس أنها من, من يعني نفس, نفس السن <تصفيق> بقى منها و... خالتك ايوه ايوه كنت انام جنبها ومش بنام مع بعض نن... نخرج مع بعض كان زماني يعني مش آه. دلوقتي بقى كنا بنسافر مع بعض سافرنا الامريكا مع بعض مش حتى في أمريكا كانوا بيحسبوني بنتها عشان من الشباب اه, آه. بس ما كانش طبعا ما كنا أجانب بقى ما يعرفوش انها هي كانت فنانة وكده بس لما سافرت لندن كنت مسافره مع ماما كانت دايب يجري وقراها في شيء يقول لها أنت ستار علشان في عرب كتير ف... لا أشكلها لا. هي حاجة. كانت بتهتم وهي نزلة ما تنزلش كده لازم لا لا. عشان هي نجمة طبعًا. فلازم طبعًا. تبقى بشكل طبعا لازم آه. تهتم بنفسها قوي إيه كانت أكتر حاجة تضيقها لو مش مزبوطة يعني <تصفيق> مكياج لبس شعر هي بقى تهتم بنفسها روج تحب تحط الروج قوي كويس يا روج الفاتح أعتقد يعني. كل النجوم بتوى الزبان كان بالنسبة لهم الروج ده مهم جدا طبعا آه. طبعا ولازم بقى اللبس يبقى مش عارف ايه ولازم يعني... كانت تاخد وقت في الحاجات دي اي كتير جدا يعني لو انتم خارجين تقضى قديا <تصفيق> كانت جداً كانت مظبوطه في مواعيدها يعني مواعدها لا مواعد. هي دي بقى الحقيقة كانت مواعيدها يعني اقول لك ايه 8 8 بالظبط يعني لما بتروح الاستوديو لازم يكون مواعيدها مظبوطه وتتضايق قوي لما حد ما يجيش يعني ساعه تدرس قوي لو حد ما جاش ولا مش هشتغل النهاردة فيكو بقى العرق التركي كان بيظهر عندها لا ما تقوليش <تصفيق> سألنيش بالحاجات دي خالص سيب الـ LG واشرب من الـ LG دي خالص, دي خالص. <تصفيق> كانت مظبوطة قوي أرفع وكانت أعصبية جدا يعني لو حق أنا محل المايا لبقى ما يعجبهاش جدا دغري. صريحة جدا صريحة و... وفي نفس الوقت لو تخنقت معاكي لو <تصفيق> تخنقت معي وبهدلتني ومش عرفع إيه ترجع تقولي حبيبتي يا بنتي و... عرفع يعني تصالح تاني وتلطى قيبة جدا ما هو دايما الإنسان الطيب يطلع بسرعة وممكن تلاقيه لما يهدى كانت بتحب إيه في الأكل أو هي كانت تطبخ شطرة أه ولا جيداً. لا جدا آه جدا كانت ما شاء الله إيه أشهر الحاجات اللي كانت تعملها الحمام المحشي والمزليكا <تصفيق> الكبد اللي هي الكبد آه والأوانس آه. والحاجات دي آه. آه بس هي بتطبخ حلو جدا مساء كنت تعمل مسأة كألي صوابع كوراه ما زي هرايد الوقت هي عاشت الجزء الأول من حياتها للناس وعاشت الجزء الثاني ممكن نقول يعني عايزة تتفرغ لله بس دابتها على فكرة في معظم الزمان ما كنتش عايشة لنفسها خالص يعني أعرفه كله بقى عشان الناس وعشان التصوير وعشان كنا بيدخل من هنا لقيت هنا وبتقول لي يا ليلى أنا تعبت تعبت يعني أعرفه يعني ما كنتش حتى عايز أنا نمثل يعني أنا وابني خالي ابني خالي عايز يمثل قلت ما فيش لا أنا ما عنديش تعرفه لا مش عايز حد من عيلته يمثل قص من كتر التعب اللي شفته بتقول أنا تعبت تعبت تعبت يعني بتقولها طب إيه اللي زنك يعني؟ بتقولها بحب, بحب أكيد الشهرة والمحافظة على الشهرة والأعمال الناجحة مش من فراغ بيكون وراء مجهود كبير جدا بس هي مش مغرورة على فكرة بها هي خجولة دي حقيقي يعني بالكتر الشهرة واللي شافته وكذا ما كانتش مغرورة خالص كانت خجولة جدا تخيالي لما حد يقول لها الله يا شوشو انت شكلك مش عارفة والشاه داي حمار يتكلمها في الفن تقول ما حيبش حد يكلمني في الفن أبداً تقول لا لا ما حيبش حد يكلمني في الفن إحنا نتكلم كده مش عارفة يعني أرايب أصحاب كده بس بلاش تدخلوا الفن في الموضوع إيه أكتر حاجة كانت تزعلها أو تغضبها؟ في حاجات بتغضبها كتير طبعا الكذب عارفة لازم تتكلمي تبقى دوري دوري كده لو لقيت حاجة أوبينة هي بيها جدا يعني لو خبتش عليها هي حاجة لو حاجة مش زكية ما كانتش تصل ال... إلى هذا لا الأجل. وعندها كمان شفافية كمان. جدا انت عارف انها مولودة في 8 فبراير في ليلة القدر مولودة في ليلة القدر هي مولودة في ليلة القدر فبقولك عندها والله العظيم شفافية يعني أنا لسه كنت بكلم مع مرات ابن خالي لي يا ليلى قلت لها اه أما تيجي تفكري في حاجة كنت قلت لك تتفكري في إيه. تخيلي بالدرجه دي فظيعه مش ممكن وبعين ايه لماحه جدا انت زعلانه انت مش زعلانه انت م... لا انت زعلانه لا انت كانت تفضل ورا أي حد لغايه لما يفطفض معاها يقول هو زعلان من ايه ايوه تقعد بقى كل شويه انت مش عارفه انت زعلانه لا قولي زعلانه لا مز... يا نهار ابيض فبضطر اكذب <تصفيق> بابا يعني عارفه متضايقه من, من حاجه مش مش زعلانه يعني عارفه متضايقه مش عايزه انزل رجليا بتوجعني مش عايزيني انزل من البيت ابدا لا هتاجي تغدي معايا لا هتقعد كانت كريمة زي ما بتقولي أوه. الله يرحمها لا الحقيقه يعني هقولك لك انت عارفه المسرحيه كان في واحدة أو اتنين ستات انت عارفه طبعا زنقه الستات كان في ستات مالها بده قوي بيدخلوا زنقه الستات كان فيها واحدة ستة بتحط أخضر فعنيها عينيها كده وواحده ثانيه كان ما عندهمش حد خالص ولا عيال ولا, ولا ولا ولا اهالي ولا حاجة اخدتهم اهي يا ليلى روحي واديهم دار المسنين اخذتهم ورحنا قعدنا سنين في المهندسين هناك راحت ادتني فلوس ومش عارفه ايه ده رحت ده كل شهر تنزلني أروح ادفع لهم الواجب لهم بقى أكل واجيب لهم <م. مش عارفه يعني تكفلت بيهم اه الى حد إلى بس ده. يعني في كتير عويل بس آه الدول آه اللي آه. انا تبعي يعني انا مع هي كان عندها ملجأ أطفال أو مشغل أو حاجة في قطر أصلًا طلعت الحقيقة أنا بصاحح المعلومة من أصحابها لأن اتقال كلام كتير اتقال انها عملت مشغل بعد ما اعتزلت واتقال انها لا. كانت بترى على الأطفال اليتامى بعد لا ما اعتزلت هي عم ترى أطفال يتامى يعني بتأخذ مثلا تعرف في ناس بيبقوا بها بتجيب سواء بتحه تديلو أزرف أزرف, أزرف كل شهر يروح يفرق بقى في البلاد ينزل آه. البلاد محافظات محافظات يروح بقى يفرق ده قدامي يعني يعني ما بقول لك هذه حاجات انت شوفتها بقى نا شوفتها بس آه. مين حيقولك بقى السواق بتاعها آه. هي حيقولك مثلا كنت بودي وبقى جيب ومشارك كنت بروح معاه ونروح تشفى الأمراض العصبية الناس غلبة جدا جدا ده أنا بشوف حاجات تبع الناس المتخلفة مش الليل يا ليلى هاتلهم هدوم هاتلهم أكل نروح نجيب لهم أكل وهدوم ومشوفاية يعني كنت برضو مسخرانة في ساعات زمان يعني. الله, يرحم. الله يرحمه الله يرحمه ويهسن إليه وبعدين كمان في ناس تانية كتير يعني مثلا الليلة هاتي دهني ده مش أنا بس يعرفة لسه وامرات ابني خيالي برضو نفس الحكاية توجي حاجاته عرفة وبعدين هي مش حكاية أي تامة. يعني بتودي للناس كلها مش هي جامعة كان عندها فيلا في الهرم أسامته نصين حدت الفيلا وكان فيها النص التاني أرض وبعدها عمدت الفيلا جام اسمه الرحمن فهناك طبعا فيه باقة انتعار زي ما استوصف صغير وفيه أيدام بيدي وتحفز و... قرآن ومشافي وكذا فباسمها طبعا بيضحها هي ومازال ال... موجود لغاية آه لغاية موجود اللهم بلدان ش كانت آخر أعمال الفنانة الشجية السينمائية فيلم لا تسألني من أنا مع الراحلة مجيح يسري والفنان الراحل فاروق الفشاوي والفنانة يسرة وقد كان لنا هذه المداخلة مع الفنانة يسرة قبل إصابتها بفيروس كورونا نتمنى لها الشفاء العاجل عبر التليفون الفنانة الكبيرة المتميزة اللي هنقول روحها حلوة زي أعمالها الحلوة الفنانة يسرى أهلا بك معنا أهلا وسهلا الفنانة يسرى يعني فنانة شجية في آخر أعمالها السينمائية أنا بعتبر نفسي من المحظوظين أن أنا تعملت معاها في فيلم لا تسألي من أنا طبعا الفضل بيرجع ليها وبيرجع لأستاذ أشرف فهمي الله يرحمه هو اللي جمعنا مع بعض لكن فرحيتي بإني أنا قادرة أقف قدام فنانة كبيرة وعملاقة زي شادية كان من أهم مراحل حياتي زائد أن أنا مش بس كنت بحبها على استوى الفني لأن طبعا هي ست عملت كل الأدوار ولونت وبحبيها في كل حاجة عملتها تسمع لها صوتها تحبي تتفرج عليها كممثلة تحبيها عملت ما فيش حاجة مع عملتها الشجة في السينما المصري أنا كنت محزوزاً أنا وقفت قدامها وأنا من عشاقها قبل ما أخش الفن ولما دخلت بقيت من عشاقها كمان إنسانياً الستي دي وقفت معي مواقف عظيمة جداً إنسانياً بلاش دعو بالفن يعني حضرتك لو كلمتينا نقول بعيداً عن الشاشة في الكواليس زي ما بنقول تقولي إيه عن الفنانة الشادية؟ تذكري إيه من مواقف؟ التزام هو شادية الطفولة هي شادية البراءة هي شادية الطيبة هي شادية الروحانية هي شادية شادية سيدة عظيمة جدا جداً مش هتتكرر يعني مش هتتكرر تاني الستة دي علمتني حاجات كتير جدا اتعلمت منها من ايه؟ اتعلمت منها ان كنت ازاي يبقى قلبك نديف وحل وازاي تعرفي تحب شغلك وتحترميه عشان يديكي اتعلمت منها ازاي تبعي عاشق لفنك اتعلمت منها يوم تعملي حاجة تكوني فعلا بتحبيها وتكوني فعلا بتحترميها علشان تردلك هذا الحب حب وهذا الاحترام باحترام الفنانة يسرى خلينا نرجع للأيام الحلوة مع فيلم لا تسألني من أنا فكرة أول مرة قابلتي فيها الفنانة شادية فكرة طبعاً حاجة بلاحظة دي ما تتنسيش يوم كنتش مصدقة روحي وهي كانت حباني الحمد لله وكنا بنضحك دحك في التواليس وكنا بنموت من نضحك مع بعض وكنا بنلعبش تغمية وكنا نهزر وكنا نضحك وكنا في عز البارد نقض مش عارفين ازاي نتدفى وكان معاها مفتاح أسراري وكان معاها كل حاجة عني وكنت بحكي لها كل حاجة من غير أعمل حواجز ولا سيناريوهات كنت أكلمها على أنها صاحبتي وأختي وأمي وصديقتي الفنان عاد الإمام لما سألوه عن الفنانة شادية قال أنها كانت صدقة في تمثيلها وأيضاً صدقه في اعتزالها تعالقي إيه يا ده أهم حاجة يا يعني يوم ما اعتزلت ما عملتش دوشة وما عملتش حركات ست انعزلت تماماً وقعدت في وحدها. ولا طلبت حاجة من الإعلام ولا طلبت حاجة من الصحافة ولا عملت سولجان ولا عملت أي حاجة الست دي هي كانت فعلا زي مؤسسة عالقال صدقة فلنها وصدقة في اعتزالها ممكن حضرتك تفسري بإيه سر أنها عايشة في قلوبنا كلنا وكلنا بنحبها فتكار. برغم بتعلم الست دي صدقة في كل شيء عملته في كل لحظة الست دي مش مزيفة الست دي حقيقية والحقيقة تفضل عايشة طول العمر والست دي حقيقية مش كدابة مش شكل مش كلام دي ست جميلة من جوة ومن برة صدقة من جوة ومن برة صدقة لما كانت في الفن ويوم ما اعتزلت من الفن برضه كانت صدقة في اعتزالها زي ما عادل قال كل حاجة فيها صح وحقيقية وأنا بحبك وهفضل حبك لآخر يوم في عمري لأنك أنت يعلمتني حاجات كتير من خلال اقتراب حضرتك منها وتعاملك معها إيه اللي كان ممكن يزعل الفنانة شادية؟ عدم الالتزام، الكد، النفاق، تحبوش واللي يفرحها جدا ويخليها في منتهى السعادة لما تحس إن اللي حواليها صدقين معاها وبيحبوها وإن هم بيحبوها مش عشان هي شادية الفنانة، بيحبوها ليه؟ لشخصها؟ لشخصها؟ وهذه الشخصية هل هي كما كانت نراها على الشاشة؟ ولا ممكن نقول؟ أعمق وأحسن بكثير أنت على الشاشة بتعملي دور وبتجسدي دور معين أنت بتعمليه لشخصية معينة إنما الحقيقة بتاعتها عظيمة أهم صفة في الفنانة الشادية على المستوى الشخصي كإنسانة اللي هو إحنا عايزين الوجه اللي بعيد عن الأضواء أولا عايز أقولك إن خفة الدم اللي فيها غير عداي ست دمها خفيفة الظل بشكل لا تتخيالي ست طيبة إلى أقصى درجة ست عطاءة إلى أقصى درجة بسي طيبة وخففت الظل وتفلى بقولك فيها طفولة غير عادية غير م. عادية كان ده بيظهر من خلال أعمالها في بأكيد أعمالها بأكيد البداية بأكيد. ومش بس كده شادية تتعلمني منها الإنسانية الله الحقيقة أنا بشكر الفنانة الكبيرة يسرى وأسعادتنا بالمشاركة عمري ما بنساكي واني هم تلاحبك لحد آخر يوم في عمبي يشوشو وبنقول لكل فناننا في كل سنة وكلكم طيبين سيدة ليلى علي أمير أغا بنت أخت الفنانة الراحلة شجية النهاردة لما بتشوفي أي عمل من أعمالها هي اللي بيخطر في بال يعني ما تكوني بتفتاحي التلفزيون بالصدفة أو طبعا مش خلتي آه. أنت أعرف هي خلتي يعني ماما يعني هي وماما كانوا زي التوأم يعني أعرف التوأم الروح شيء يقدروا يستغنوا عن بعض أبدا يعني ماما عندها كل يوم وهي كل يوم عندنا وتيجي تباك جنبي وتباك تباك يعني يعرفها ونسافر مع بعض ونيجي منروح نروح عمره مع بعض نحج مع بعض كده بالشكل يعني فتعتبرني بنتها دي سكنت بتقولي انتي أول متلاتي من ماما كويس أنا لأخذتك وهي اللي سمتني ليلى كمان ليه عشانك بتحبي ليلى مراد قوي فمسميك على اسمها على اسم ليلى مراد بابا وهي تخنق مع بعض كان باباك يعيز يسميك إيه مهباش <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بس هي اللي كسبت في هي اللي كسبت في <تصفيق> لا هي على طول بتكسب الحقيقة هي على طول لا لا هي كانت سبحان الله سهلا الناس كلها دلوقتي بتحبها يعني عارفة حاسين بيها انها كانت كويسة جدا وحنينة وطيبة والله انا فتقدتها خالص احب اعمالها ليك ايه المرأة مكهولة ده فيلم يعني فيه الناحية التراجدي المأساوية <تصفيق> عالية اوي عاية وناس صغيرة بقى كنت بيبي شفتها بس وهي بتضرب بالألم في السينما ما كانوا آخذيني في السينما بعبد الحليم حافز وهي وأنا أعد على حجرة أعد عايت عايت تقولي حبيبتي أنا هي لا تمثيل <تصفيق> كدا <تصفيق> كدا يا حبيبتي أنا أنا وما تأخذ عبد الحليم حافظ راح واخدني وانا واس بس. وأنا بقى السويد في السينما كانت حبي لا كانت حناينا علينا كلنا خلينا بقى نتعرف عليك مدام ليلى وأخوك بابا كان بيشتغل ايه كنت مثلا أخوك بيشتغل ايه كان نفسك تعملي ايه والله يبوسي أنا أخويا بيشتغل جواهرجي هي العيلة كلها جواهرجية على فكرة يعني والدك دبقى. كان جواهرجي آه بابا جواهرجي هي وراسك كويس آه. أنا دلوقتي أنا ما بشتغلش قاعدة في البيت اشتغلتش و... قبل كده ولا طول عمرك لا فانزل. اشتغلت بس حوالي سنة كده في السفارة التركية بطلت. أنا في ال... وما. أنا متدلعة <تصفيق> أنا متدلعة خالص هو بيقولوا أن الفنانة شاديا كان لها أخ توفى فجأة وده أثر كتير في <تصفيق> مسرتها آه. آه. آه. ما كانت بتمثل ريا وسكينة أنا ما كنتش موجودة أنا كنت في تركيا هو كان في سكندرية كانوا بيمثلوا في سكندرية جاه بقى هو توفى ساعتها بقى انهارت كلنا انهارنا بصراحة ما جالي القبر هناك انهارنا قدرت تقدم العرض تعمل بصي خالتي ما تقدريش تحسي بحية من جواها حنينه جدا لكن ما تبينش يعني مشاعرها جدا يعني تحسي انها قويه لكن هي مش قوية هي من جوا ضعيفة جدا بتضع زي حاجز أو قناع علشان تداري الضعف ده شغلها ما كانش قوي قاعده 3 ايام ولا أربعة ايام ما تسمعش في المسرحيه اعتذرت عشان أخوها يعني وكده باين ابتدت تشتغل بقى بس كانت تدخل وتطلع النهاردة يعني بعد مرور كل هذه السنوات إيه اللي تقولي لخلتك لو عايزة بعت لها رسالة ولا وحشتيني يا حبيبتي والله كانت أمي وكده يعني هقول لك إيه يعني كانت هي اللي واخذة بالها مني وكانت بترعيني وكل حاجة بس الله يرحمها فا تحبي تسمعي إيه من أغانيها؟ أحب أسمع إيه. والله في أغاني كتير قوي بحبها يا حسن يا هذا يا أخو لي والله بحبها جدا. أوه. تخيلي؟ كلماتها حلوة. جدا. يا عقلي يا روحي وشرفي يمكن لذيذ جدا. مش هرخو لك هي أغانيها كلها حلوة. في فيلم ما كانت مع أحمد مازهر أدوات المدينة أدوات المدينة لها أغاني وصوتها فيها رائعة. انتي بصي قوي. على الفيلم و بصي على الصوت حلو جدا. كان تكلم تركي فيها على فكرة. تكلمت كلمتين تركي كده فيه. لما عملت مسلية واحدة تركية أميرة. عيبه أميرة تركية. آه. ما إحنا كنا بنكلم تركي على طول إنه وهي هي كانت بتعرف اللغة التركية. طبعا. أسر من العربي. يا. Yeah. آه طبعا. طب ممكن يا فندم لما يرجع سمو الأمير يعني عظمتك تفاهني ان انا كلمتك مبارح بس علشان ابدي اعجابي بصوتك وتمثيلك في الحفلة التنكرية مقدرش اقوله كده ليه محدش هنا يعرف ان انا رحت الحفلة خالص ده انا رحت متنكرة طب ممكن اتطفل على سموك واسأل متنكرة ليه صعب انك تقدر ضروري لازم تكون ترازل علشان تحس قد ايه انا بتعز تبويه تعزيلي نفسي في ليلة سمح الله مش قادر عيش على طبيعتي انا احب البساطة احب المرح احب اختلط بالشعب لكن الاميرة تمشي بحسان تتكلم بحسان تتحرك بحسان حاجة سهق فحلا علشان كده بنتهز اي فرصة اهرب بيها وقضي وقت جميل من غير العيلة ما تعرف احب عيش زي الشعب قندل زي الشعب اكل زي الشعب تعرف اكلتي المفضلة ايه مش هتصدقني ايه الفول والطعمية يا سلام تقريبا ما باكل شغيره الله اكبر باكلة شعبية جدا انا احب كل حاجة شعبية التعيشة بتاعتهم البساطة بتاعتهم الأغاني الشعبية بتاعتهم بمناسبة الأغاني سبوبك بتغني كويس قوي كنا؟ وبتمثلي جنان أصلك ما تعرفش ما عرفش ايه يا فن؟ ده دجيم دجيم؟ ده دجيم يعني جدي فهمت؟ اه ايوها فن فهمت المرحوم سموه الأمير فاضل الكبير ما شاء الله مش فهمت فهمت لا ما فهمتش يعني مامت ماما اه فهمت كانت فنانه كبيرة قوي في ايطاليا المرحوم جدي اتجوزها لما كانت المنفه مع الخديوي علشان كده تلاقي الفن بيجري في دمنا كلنا <تصفيق> واضح يا فندم والغريبه انا لاحظت كده اول ما شرفت بمقابله العائله الكريمه احنا بنتمنى لكم سنة سعيدة والحقيقة أسعدتين بأننا نعرف جوانب ما نعرفهاش عنها كل سنة وانتي طيبة وكل سنة وكل المستمعين بخير مش سيا حبيبة قلبي وانتو طيبين جميعا وربنا يسعدكم كميعا كميعا كميعا كل سنة جديدة يا رب تكون سنة يعني خير علينا وسعيدة وتعودنا بقى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبتي سوا سوا سوا سوا هي اللي شاغلني بنظره عين سوا سوا سوا سوا اللي ما فيش في بهاك اثنين سوا سوا سوا ونعيش على طول سوا سوا سوا العمر طول ونضحك سوا ونلعب سوا ونسعد سوا ونغني دائما سوا سوا سوى سو سوا في الخر و الشر سو سو في الشتا و الحر وافضل جولي مدم مضطر وكنت تنسى اله تنضر سو سو سو سو هي اللي شغلني بنظرتين تاين سو سو ياللي مفيش ببهاكتني سوى سوى سوى ونعيش على طول سوى سوى سوى والعمري ضول ونضحك سوى ونلعب سوى ونسعد سوى ونغني دايما سوى, سوى سوى الأسبوع القادم مزيد من القطوط المتقاطعة معه موناغرابة هندسة إذاعية داليا مكاوي